بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى هُوَ الْمُبِينُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صحفا مطهرة کب امت سل ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ جُرُ الْبَرِيَّة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خير البري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت ذا الأنهار خالدين فيها